يا كنا نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا laa <quarantlaughs> mm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 ان الكتاب ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منها فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اول الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه وَهَبَ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّاب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 قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستعقبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم ايه في فئتين التقتا فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره يرونهم مثليهم رأي العين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 الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عندهم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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم وأولو العلم طائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم